بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة قال ابن عباس هم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيب ومعناهما واحد وهو العياب وقال مقاتل الهمزة الذي يعيبك في الغيب واللمزة الذي يعيبك في الوجه وقال أبو العالية والحسن بضده وقال سعيد بن جبير وقتاده الهمزة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 ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده في الدنيا يظن أنه لا يموت مع يساره كلا لينبذن في الحطمة كلا رد عليه الا يخلده ماله لينبذن ليطرحن في الحطمة في جهنم والحطمة من اسماء النار مثل سقر ولظى سميت حطمة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 قاله القرضي والكلبي إنها عليهم مقصده مطبقة مغلقة في عمد ممدده قال ابن عباس أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد وفي أعناقهم السلاسل سدت عليهم بها الأبواب وقال قتاده بلغنا أنها عمد يعذبون بها في النار وقيل هي أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النار